どうもあり ه とうござい ل ل ه <ت ص في ق> アッハッハッハッハッハ ハイアナ アキベロ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 و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله المبعوث ل ل أ ح م ر و ا ل أ س و د صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أ م ا بعد فاتقوا الله أ ي ه ا المسلمون و أ ص ل ح و ا ذات بينكم و أ ط ي ع و ا الله ورسوله إ ن كنتم مؤمنين أ ي ه ا المسلمون ن ج ا ة موسى في يوم عاشوراء نصره للحق على الباطل ف إ ن ه مهما كان للباطل من صولات وجولات وقوه وعده وعتاد ف إ ن ه لا م ح ا ل ة سيضمحل ويزهق وتكون العقبى ل أ ه ل الحق لقد عاش بنو اسرائيل حقبه من الزمان مستضعفين في ا ل أ ر ض قد اتخذهم ا ل أ ق ب ا ط عبيدا لهم و آ ذ ا ه م فرعون أ ش د ا ل أ ذ ى وعذبهم و أ ه ا ن ه م فقتل أ ب ن ا ء ه م واستحيا نساءهم يرون أ و ل ا د ه م يقتلون أ م ا م ه م فلا يملكون ل أ ن ف س ه م ولا ل أ ب ن ا ئ ه م نفعا ولا نصرا و ك أ ن ي بهم على تلك الحال و أ ح د ه م يظن أ ن ا ل أ م و ر لن تتغير ولن تتبدل و أ ن ش ر ي ع ة قتل ا ل أ ب ن ا ء ستظل مدى ا ل ح ي ا ة و أ ن ه م سيظلون سيضل مستعبدين مقهورين وهذا حال كل من قل إ ي م ا ن ه وضعف توكله ويقينه بنصر الله له فهو أ ز ل قنوط وما علم ان ليل الظالمين مهما قال فان انفلاق الصبح سيبدده وان الازمه كلما اشتدت فشدتها إ ي ذ ا ن بفرجها وها هو الفرج من الله ياتيهم ببعثه الكريم موسى عليه السلام فعادوا الى مصر فاتحين منتصرين بعد أ ن كانوا أ ذ ل ه مستعبدين فقد أ غ ر ق الله عدوهم واستخلفهم في ا ل أ ر ض لينظر كيف يعملون في قصه مشهوره م ع ر و ف ة فماذا عمل بنو إ س ر ا ئ ي ل بعد نصر الله لهم وتمكينهم في ا ل أ ر ض لقد احتالوا على شرع الله فعدوا ا في السبت وعبدوا العجل ونقضوا الميثاق وقتلوا الانبياء وابوا ان يدخلوا الارض المقدسه وقالوا حنطه بدل ان يقولوا حطه وكانت عاقبه مكرهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم الانبياء انطبع الله على قلوبهم وجعلها قاسيه ولعنهم وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت فاصبحوا نبته خبيثه في الارض يسعون فيها فسادا ويوقدون الحروب ويحاولون واد الامه وتمزيقها مذ ذاك الزمان الى زماننا هذا وما من دسيسه شر على المسلمين الا واليهود من ورائها وها هم اليوم في القدس الشريف يحدث على أ ي د ي ه م فيه ما لم يحدث على أ ي د ي أ ي غزاه في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة كلها ولم يجر ذلك في تاريخ بيت المقدس الممتد آ ل ا ف السنين لم يفعل غاز او محتل, محتل مثلما فعله ويفعله اليهود اليوم وليس بعد ش ه ا د ة التاريخ من ش ه ا د ة احتلوا القدس الشريف ف أ ح ر ق و ا المسجد ا ل أ ق ص ى وحصدوا المسلمين هناك وهدمت بيوت وانتهكت أ ع ر ا ض و أ ر ي ق الدماء حصد ل ل أ ر و ا ح من المدنيين العزل في أ م ا ك ن ا ل ع ب ا د ة والشوارع والطرقات والساحات ا ل ع ا م ة يتحدثون عن السلام بالسنتهم ويباشرون في خططهم واستعداداتهم و أ ف ع ا ل ه م أ ف ع ا ل ا ش ن ي ع ة وتجاوزات ر ه ي ب ة ولكن الله لهم بالمرصاد لقد ظن هؤلاء ا ل ق ت ل ة والسفاحين أ ن حصولهم ودروعهم وطائراتهم ودباباتهم و ح م ا ي ة العالم الغربي لهم مانعتهم من الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا فسلط ّ عليهم المجاهدين من أ ه ل غ ز ة غ ز ة ا ل إ ب ا ء والصمود حاول اليهود إ ب ا د ت ه م بشتى السبل لكن في كل م ر ة ي ن ق ر ب السحر على الساحر حاصروهم وجوعوهم ّ وقصفوهم و أ ر ه ب و ه م بالقريب والبعيد ولكن غ ز ة ظلت صامده لم تهتز ل أ ن الله سبحانه يحميها ويحفظها ولئن سقط في غ ز ة شهداء وشهداء فلن يضيع الله صبرهم وجهادهم ف ا ل ك ر ا م ة لا بد لها من ثمن لقد رفع أ ه ل غزه ر أ س ا ل أ م ة وصاروا شامه على جبين الدهر تفاخر بهم وها هو النصر ُ لاح َ لاهل غزه ة بفضل ِ الله حين ظن َّ إ خ و ا ن ا ل ق ِ ر َ د َ ة ِ والخنازير انهم سيدخلون غ ز ة َ و ي ط ُ و ن ارضها َ فرد َّ الله اليهود َ بغيظهم لم ينالوا خيرا ً وقذف َ في قلوبهم ِ الرعب ُّ فجاءوا ُ مهرولين ُُ للاصلاح والتهدئه هذه البشائر وهذا النصر المبين هو يقين كل مسلم بوعد مؤمن بوعد الله ونصره فالمسلم لا ترهبه ك ث ر ة العتاد و ق و ة ا ل أ ع د ا ء فالمسلمون لم ينتصروا ب ك ث ر ة العدد ولا ب ق و ة العدد ولكن ينصرون, ينصرون بنصر الله و ت أ ي ي د ه لهم فكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين بارك الله لي ولكم ب ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني واياكم بهدي سيد المرسلين أ ق و ل هذا القول واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إ ل ي ه ان ربي غفور رحيم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 أ ن هذا النصر المبين الذي حصل في غزه قد أ ق ض مضاجع المنافقين و أ ر ب ك ر أ ي ه م و أ ف س د فرحتهم هم أ ن ا س من بني جلدتنا يدعون ّ الفهم و ا ل ع ق ل ا ن ي ة وهم والله إ م ا ماجورون أ و موتورون متزندقون ويكفيهم ذما وقدحا تزكيه ا ل ص ه ا ي ن ة لهم خ ا ب المزكي والمزكى لقد أ ع ا ن و ا اليهود الغاصبين على الظلم العظيم وشاركوا اليهود والنصارى في خنق المسلمين في غ ز ة وتلطخت أ ي د ي ه م بدماء من يزعمون أ ن ه م منهم وظهر المنظرون منهم كعاداتهم على شاشات التلفزه و ا ع م د ة الصحف ليسوغوا هذه ا ل ج ر ي م ة النكراء فيجردون ا ل ض ح ي ة ويدافعون عن المجرم ويتهمون من لا يوافقهم في عمالتهم ونفاقهم ب ا ل ع ا ط ف ة وعدم ا ل و ا ق ع ي ة والبعد عن ا ل ع ق ل ا ن ي ة فاستحقوا التزكيه من ا ل ص ه ا ي ن ة في ذلك إ ن التاريخ يخالفهم و أ ح د ا ث الواقع تكذبهم ومن يطبلون لهم ويدافعون عنهم من ا ل أ ع د ا ء يحتقرونهم فلا يلقون لهم بالا ولا يرفعون بهم راسا ولا ياخذون منهم رايا مع كثره تسولهم على ابوابهم وارتمائهم تحت احذيتهم إ ان المنافقين يرمون م خ ا ل ف ي ه بالعاطفه ليقللوا من اهميتهم وليظفوا ُُ على خبارهم وضياعهم شيئا من ا ل ش ر ع ي ة وتالله انه لا خير في افراد ٍ لا عاطفه فيهم تجاه امتهم َّ واخوتهم في الدين ان المنافقين لا يملكون ح ا د ث ة ً واحده لا في القديم ولا في الحديث نصحت فيها امه الكفر للمؤمنين وكانت نصيحتها خالصه لا مصلحه لها فيها بل تاريخ الكفار حافل بالظلم والطغيان و ا ل ن ك ا ي ة بالمؤمنين وفي هذا العصر تتولى منظماتهم ا ل د و ل ي ة ودولهم ا ل م س ت ك ب ر ة تشريع كل شيء ضد ا ل إ س ل ا م والمسلمين وتكون ودونكم ت ك و و ن ملفات ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة في أ ر و ق ت ه م منذ ستين س ن ة كيف كانت و إ ل ى اي شيء آ ل ت ليس سوى ظلمات بعضها فوق بعض من الظلم والبغي والعداء ولكن المنافقين بواقعيتهم وعقلانيتهم التي لا يملكها سواهم لا يبصرون ذلك ولا يعقلونه وحقيقتهم أ ن ه م قد تجردوا من عواطفهم تجاه بلدانهم فلا يفكرون إ ل ا بعقول ا ل أ ع د ا ء ولا يبصرون إ ل ا ب أ ع ي ن ه م ولا ينطقون إ ل ا ب أ ل س ن ت ه م ولا يكتبون إ ل ا ب أ ق ل ا م ه م وصدق الله العظيم حين قال فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون وقال سبحانه بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا أ ل ي م ا الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي ب ت غ و ن عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا اللهم ادحر ا ل ص ه ا ي ن ة الحاقدين اللهم ا د ح الصهاينه الحاقدين ومن أ ع ا ن ه م ووافقهم يا قوي و يا قادر اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل م ز ق اللهم اجعلهم غنيمه بارده للمجاهدين يا رب العالمين اللهم مكن ل إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان اللهم مكن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجعل ا ل د ا ئ ر ة لهم يا قوي يا قادر اللهم عليك ب ط ا غ ي ة الشام و أ ع و ا ن ه اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم, خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم و ف ر ّ ق جمعهم واقتلهم في دارهم ن د ر أ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اكف ي إ خ و ا ن ن ا في بلاد الشام شرهم بما شئت و أ ن ت السميع العليم اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس يهود اللهم طهر المسجد ا ل أ ق ص ى من رجس يهود اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب ا ل أ ر ض والسماوات اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد يعز فيه أ ه ل طاعتك ويهدى فيه أ ه ل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين ورحمان الدنيا و ا ل آ خ ر ه ورحيمهما ن س أ ل ك اللهم أ ن تفرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين و ق ض الدين عن المدينين وفك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أ ل ب س ه م لباس ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة يا رب العالمين اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا وارزقهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تدلهم على الخير و ت ع ي ر ه م عليه يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا إ ن ن ا ظلمنا أ ن ف س ن ا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت فاغفر لنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أ ن ت الله لا إله إ أنت ل أنت اله إلا أنت ا ل م أنت الا ل ل ه إله إ ل انت أ أ ن ت القوي ونحن الضعفاء أ ن ت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أ ن ز ل لنا من بركات السماء و أ خ ر ج لنا من بركات ا ل أ ر ض اللهم ارحم الشيوخ الركع و ا ل أ ط ف ا ل الرضع والبهائم الرتع اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم اغث بلادنا بالخيرات والامطار اللهم اغث بلادنا بالخيرات و ا ل أ م ط ا ر اللهم اغث بلادنا بالخيرات والامطار وقلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن واليقين يا رب العالمين سبحان ربنا رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 ولا تدعوا فرجات للشيطان الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة او نرى ربنا لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا توا كبيرا يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا و موسوعه ل النابلسي م ل ل ع ي و م ا ل ا س ن م ق ي ل ا م ت ش ي ق اسماء ل ب ا ل غ م ا م و ن ز ل ا ل م ل ا ى ا ل م ل ك ي و م ه ا ل ح ق ل ل ر ح م ن و ك ا ن يوما ع ل ل ى ا ا ك ف ر ي ن ع س ي ر ا ر ب ح ي ع ط ا ل ظ ا ل م على يديه ي ق و ل ل يا ي ت ن ي ا ت خ ذ ت م ع ا ل ل ر س س و ب ي ل ا ويلتا ليتني ل م أضلني ع ن ا ل ذ إذ ك ر بعد ج ا ن ي و ك ا ن ا ل ش ي ط ا ن ل ل إ ن ن س ا خ ع ل ا و ق ا ل ا ل ر س و ل ي ا رب ي ن ا و م ا خ ذ و ا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن م ه ج و ر ى وكذلك ل ج ع ن ا لكل نبي س م ا من ا ل م م ج ر بربك ي ن وكفى ه ا ي ا و ن ص ى الله اكبر الله اكبر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 وقال الذين ك ف ر و ا ل و ل نزل ا ع ل ي ه ا ل ق ر آ ن جملة و ا ح د ة ك ذ ل ك ل ن ث ب به ت فؤادك و ر ت ن ا ه ت ت ر ي ل ا و ل ا يأتونك ب م ث ل إ ل ا ج ئ ن ا ك ب الله ح وأحسن ق س ت ف الحسنى ولقد آتينا موسوعه ى الكتاب ج ل ن ا م ع أ خ النابلسي ه هارون ذ ه للعلوم الاسلاميه ذ ذ ي ن ك ب و ب ت ن ا ف د ر ن ا ه م م ت د اسماء وقون الله أ غ ر ق ن ا م و ج ع ل ن ا ه م ل ل ن ا س آ ن ى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 الهدى ل شركه دعويه أ ك ب ر どうもありがとうございました。 Allah.